صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله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 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْغِضِينَ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 الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منوع من فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين